Hatmi Şerif Okuyan Kurra Hafız Mehmet Çelik Cüz 11 Euzubillahimineşşeytanirranim Bismillahirrahmanirrahim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 سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم ربس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَضَارَعْنَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ <تصفيق> أَن أَعْرَاضَ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَن نزل الله على عزوه فالله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفعه رماه ويتردص بكم التفاه عليهم دائر السوء فالله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصدبات الرسول ألا إنها قربة لهم سَيُذْخِلُهُمُ الله فِي رحمته إن الله غفور رحيم وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ المهاجرين والأنصار والذين اتَّبَعُوهُم بإحسان الرضي الله عنهم ذرَّوا عنه ما أعدَّت لهم، فأعدَّت لهم جَنَّاتٍ تَجْرِي تحتها الأنهار خاندين فيها أبداً، ذلك الفوز العظيم، ومن من حولكم.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 قد من أنبالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها بصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن إن الله ويعقب التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله متفضل رحيم. فَأُنِيعَ مَنْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ مَنْ وستردون إلى عالم الويب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم فالله عليم حكيم وَالَّذِينَ اتَّقَوْا مَسْجِدًا وَغَيْرَ رَمًى وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَثَ اللَّهَ بِرَسُولِهِ مِنْ قَدْ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنٰ فالله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد أجسس على التقذى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا فالله يحب وَأَذِرِينَ أَفَمَن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ بِرْ خَيْرٌ أَم مَّن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فِي نَارِ جَهَنَّمَ بِاللَّهِ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لا يزال دنيانهم الذي بنوا غيبة في قلوبهم إلا أن تغطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 114. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون فيقتلون بعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن 115. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم 112. وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون السائدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله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 وَمَا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة عدهائيا فلما تبين له أنه عضو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم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 من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهادرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريض منهم ثم تاب عليهم 119. إنه بهم رؤوث رحيم 110. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاغت عليهم الأرض بما رحبت فضاغت عليهم أنفسهم فظنوا ألا ملجأ من, من الله إن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 111. الأعراب أن يتخلفوا عن وَلَا الله ولا يردوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضبأ ولا نصب ولا نخلصة في سبيل الله ولا يغون ملظعين يغيق الكفّ عذلا ينادون من عدّ النيل ولا ينادون من عدّ النيل إلا كتب له به عمل صالح إن الله لا 119. ولا ينفعون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون باديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون 110. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهم في الدين ولينفروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَدُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْضَةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في علوبهم مرضون فزادتهم رجسا إلى رجسهم وما توبهم كافرون أبلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا يذكرون وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَّضَرَبُوا عُقُبَهُمْ إِلَى دَعْ هل يراكم مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ مَن صَرَفَ صَرَفَ اللَّهُ أَنُبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْلُ لَا يَفْقَهُ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم عنب حنيص عليكم بالم من رأثر الرحيم فإن متوكلن فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه تمكنت فأنذر رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم <الفلام> تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أرحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدن صدق عند ربهم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 ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مربعكم جميعا بعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالغسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بِمَا كانوا 111. والذي جعل الشمس ضياء والغمر نورا مقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب 112. ما خلق الله ذلك إلا بالحق 113. الآيات يعلمون إن في اختلاف الليل وَمَا وما خلق الله في السماوات والأرض الآيات الغامية تقول إن الذين لا يُ لِقَاءَ أَنَا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بَقِمَ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَن آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجدي من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك الله 111. وإلا اللهم وتحيتهم فيها سلام 112. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين 113. فلم يعجلوا الله الشر لغضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لضاء ما في ضويا لهم يعمهون وإذا مس الإنسان الغر دعانا 119. فلما كشفنا عنه مره مر كأن لم يدعنا إلى غر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْغُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْسِلْ قَوْمَ الْمُرِبِينَ جعلنكم الخلاء ففي الأرض من بعدهم من ظر كيف تعمنون؟ وإذا تسل عليهم آيات بينت قال الذين لا يُؤْمِنون إن لقائنا تبع القرآن غير هذا بدل قل ما يكون لي أن أبدله من نفسي إن أتبع إلا ما يحب. اصْغِ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُل لَّوْ شاء اللَّهُ مَا تَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَانكُم بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قبله أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَغَمْ يَبَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا وَيْبُنِ اللَّهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ 111. إني معكم من المنتظرين 112. وإذا أذعنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم في قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تنكرون هو الذي يسيركم في البر فالبح حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفاريح بها جاءت هائح راسف وباءهم موجود ان كل مكان وجاءهم الموجود من كل مكان ظنوا انه 111. ونحيط دعوا الله نخلصين له الدين 112. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين 113. فلما أنجاهم إذا يبغون في الأرض بغير الحق يا ايها الناس انما ما دعوتكم عليه انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا نرجعكم ثم الينا نورجعكم بما كنتم إنما مثل الحياة الدنيا كما كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض فها وزينت وغنى أهمها أنهم قادرون عليها أتاه أنهم قادرون عليها أتاه أنونا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لن تغن بالأمس كذلك نفسهم آيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 119. والذين أحسنوا الحسنى وزيادة 110. ولا يرحق وجوههم قترو، ولا ذلة 111. أولئك أصحاب جنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة فَهَبَ تَأْرَخُهُمْ ذِلَّهُ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَصِبٍ كَأَنَّمَا أُرْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مِنْ مَأْوَىٰكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَغُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ فَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَوَافِلِينَ هُنَلِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ فَغُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُ ما كانوا يفترضون. والمن يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار أم يخرج الحي من الميت فيخرج الميت من الحي وَمَن تدبروا الأمور، فسيقولون الله، فقول أ فلا تتعدون، فذلك من الله ردكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. 119. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسغوا أنهم لا يؤمنون 110. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم ما يعيده فأن تفكون ونال من شركائكم من يهدي إلى الحق ولله يهدي للحق أَفَمَن يهدي إلى الحق أَحَقُّ أَن تَبَعَ أَن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 ان يقولون افترا قل فاتوا مِثْلِهِ مثله بدعوا نستطع من, من دون الله ان كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيقوا بعلمه ولم ما ياتيهم كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاربة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به فربك أعلم بالمفسدين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 ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لن يلبسوا إلا ساعة من النهار يتعارثون بينهم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 ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قوي بينهم بالغسط وهم لا يؤلمون ويعونون متى هذا المعد إن صادقين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 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْبِلُ مِنْهُ الْمُبْرِبُونَ أَثُمَّ إِذَا مَا فَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ 119. ثم غيل للذين ظلموا ثقوا عذاب هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون 111. ويستنبئونك أحق هو أنئذ نه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسأل من دامت لما عب العذاب. فارضي بينهم بالقسط وهم لا يبلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن بعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون وَيُحْيِي الْمَوْتَى وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ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 وَاللَّهُ أَذْنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَوُونَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَوُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَهُ فَوْقٌ عَلَمَ مَا سِوَالَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ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 قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه لَهُ مَا له ما في السمامات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله الذين يفترون على الله الكذب لا يسمحون متاع في الدنيا ثم إلينا مربعهم ثم انزيقهم العذاب الشديد مما كانوا يكفرون لَسَمِعَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَمْحِ إِذْ قَالُوا قُمْهْ يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتَ عَلَى نَغَمٍ وَتَنْذِيرِ بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتَ فَأْمِعُوا فَأْمِعُوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمّة ثم قووا إليّ ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر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 كيف كان عاقبة منذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل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 117. قالوا إن هذا لزحر مبين 118. قال موسى أتغولون للحق لما جاءكم أزحر هذا ولا يفلح السَّاحِرُونَ قَالُوا أَجْتَنَانَ لِتَلْفِتَنَا عَمَّا مَجَدْنَا عَلَيْهِ أَدَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمْنَا كِبْرِيَاءٌ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ فَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمْ 113. فلما جاء السحرة قال له موسى ألقوا ما أنتم منغون 114. فلما ألقى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره الممربون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوفه نَبَتَ لَئِكُمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فرعون فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُشْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الْظَالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى بَأَخِيهِ أن تَبَدَّلَ آلِ قَوْمِكُم مِّن قِبْلَةٍ وَاجْعَلْ وِجْهَتَكَ قِبْلَةً مِّنَ الَّذِي أُوحِيَ إِلَيْهِ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُمنُ وَلَن نَّكُونَ ظَاهِرِينَ في الحياة الدنيا رتنا ليضل عن سبيلك رتنا قم على أمالهم وشد على قلوبهم فلا يثملوا حتى يرد عذاب الأنيق. قال قد أجيبت مَا ما تستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجعلنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم في العلم بجنوده ويعمّد حتى إذا أدركه الغرب قال آمنت عنه لا إله إلا الذي آمنت به بن إسرائيل وأنا من المسلمين. صَائِتَ قَدْ لُمْ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نَكِّكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ مِنْمَنْ خَنَّ فَكَأَيَّهُ وَإِنَّكَ كَفِيرٌ مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِ مَا لَغَافِلُونَ لم بدَّ أصدقِ رزقناه من الطيبات، فمختلفوا حتى جاءهم العلم. إن ربك يغض بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فإن 119. وإذا كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكون من الممتدين ولا تكونن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 فَلَوْلا كَانتْ ضَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِمَّا نُهَا إلَّا قَلْمَ يُؤدِّسُ لَمَّا آمَنُوكَ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابًا خِزْيٍ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْتَعْنَاهُمْ إلَى حِيْثِ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 وَيَدْعُ عِندَهُ سَعَنَ الَّذِينَ لاَ يَعْزِرُونَ مُلِيئُوا ضُرَّ مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُنْذِرُ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لاَ يؤمنون. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ وَاِلاَ نِسلاَ انْيَانَ الَّذينَ خَلَفَ مِن قَبْلِهِمْ وَلْتَنْتَظِرُوا اِنّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرينَ ثُمَّ نُنَجّي رُسُلَنَا وَالَّذينَ آمَنُوا كَذَالِكَ حَقّ وَإِن عَلَيْنَا لِحُسْنٍ مِّنْهُم مُّنْيَاءُ أَن يُؤْمِنَ النَّاسُ إِن كُنتُم فِي شَكٍّ مِّن دِينِ فَلَا يَحْزُنَ الَّذِينَ يَحْزَنُونَ مِّنَ النَّاسِ إِن كُنتُم أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي تُوَفَّاكُمْ، فَأُمِلْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمِنْيِرِ، وَأَنْ أَغْمُ وجهكَ للدين حنيفاً، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَلَا تَدْعُ مِنْ دون اللَّهِ مَا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 114. يصيب به من يشاء من عباده 115. فهو الرسول الرحيم 116. يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فَإِنْ ظَلَّتْ إِنَّمَا يَظْلِمُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيل وَاتَّبِعْ مَنْ حَالَ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ فَمَا خَيْرُ الْحَاكِمِينَ Sadaka Allahu Hatmi Şerif okuyan Kurra Hafız Mehmet Çelik